تم قد صلى الله ان الله yeah Allah. و الله النبي لا كان الدكتور محمد لو الاسم Thank <laughs> What el vor Thank you, Lord Oh! فهو في عيشة راضية ثم نقيت السلسل بل أقل لا وَإِنَّا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين كَذَّبَ بِينَا وَإِنَّهُ لَحَسْرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ قول يقينب فاستقبل ببسم الله في